A'uzu billahi min al-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani rahim Abbas wa ta'ala ajahu al-ama. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ Panie يَسْعَى وَهُوَ Komisarzu, Panie Komisarzu, ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام براة قتل الإنسان ما أكفره.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 كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبى شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره